بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّ سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطؤا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا اذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا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 وترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم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 هو مفعولا إن هذه.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 عَلِمَ أَلَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَّبُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ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 خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن